حَتَّى إِذَا دَاعَ قُوهُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَاءِ يَظُنُّونَنَا فَأْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ كَذَلِكَ كُلَّمَا ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لا اقراهم فما كان لكم علينا من صبر فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَمَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ انَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِنتِقَامٍ تَذْرِينُ تَحْتَهُمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا